Aflam yenzürü ile Sımae fukhüm, kif bleyna ve zeyyna ve malha min furoj. Ve Arzam dedenaa ve alqinaa fiha rwasi ve ambtenaa fiha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 وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَى كَذَلِكَ الْخُرُودُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ بَإِخْوَانُ لُوْدُ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد